قل لهنا قل له عاد والزم لسانك انا سعدت على وانت بمكانك مكانك قافله اي قافله قافلك تريد وتشد فقط لك عند غره لك عند غره غره <تصفيق> غره غره وكان اب غفوة الغيم جنن سر مهيوب صاحب زين ما تهم الجيوب يوم يا يا يا يا عيش عيش شب بعد يحجون خرابهم اسمي جابك على يا تقعد يا عمي يا عمي عمي عمي تجري تجري تجري مو صار روح seto khab